وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استقاعوا من قيام وما كانوا منتصرين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 إني لكم منه نذير نبي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ أزل قوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطول وكتاب مسطور في رط منشور والبيت المعمور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 أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لَا تَبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ ما كنتم تعملون. إن المت taqin fi ve nergib fakhi n bıma ata hım تكئن على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان ألحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم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 ثَنَّى اللَّهُ عَلَيْنَا فَمَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ Tezekkir feme em terahmet Rabbikebikahinin ame göün Em yaque şrun ne tarap ben sobi aybelmen un. Ul tarab ben so fein mi أَمْ تامرهم احلامهم بهذا انهم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَّا بل يُلْقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاءٍ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ نَّبِيٍّ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُّسْتَأْثَرُ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا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 فَزَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُو يَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ يُصَعُقُونَ يَوْمَ لَا يُنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ الظَّلَمُ عَذَابًا دُونَ زَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اصبر لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تقول وَمِنَ اللَّيْلِ فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَالَمُ جِئْنَا إِذَا هَوَى مَا ظَنَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَاسِ مِرْءَ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثمَّ دَنَّ فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قُوسِينِ أَوْ أَدَنَّ فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما قوى لقد رآ من آيات ربه الكبرى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 لكن في السماوات لا تُني شفاعتهم شيئا إلَّا مِنْ بَعْدَ أَيِّ أَذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمِّنُونَ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 وَاَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ يُضِيءُ وَيُظْلِمُ وَأَنَّهُ هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من طفة إذات، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أونا وأونا، وأنه هو رب الشعراء. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمًا نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَطْرَأَ وَالْمُأْتَفِكَةَ أَهْوَى فَوَشَّى مَا وَشَّى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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ الرحيم وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا وَتَرَى وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا أَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْدَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حكمة بالغة فما تغن النذر فتول يَوْمَ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع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 فكل شيء فعلوه في الزبر فكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك نقتدر Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman öğrenme Kur'an. Çalıq al insan öğrenme hıbayan. Al Şems ve al Qamır bhusban ve yasjudan.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 Semin Sal Sallim Kelfe haali ve خلَقالcaanne min medimmin Te eyلَ رب المشرقين ورب الموربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرء كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سَنُفْرِغُ عَلَيْكُم أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا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 ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء يا ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آل يا تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات filmm yok misce tebi iyirak bir kumet tu kezi ben kö ne nel o elme الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آل ربك ما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان مدها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 صورات في الخيام فبأي آل ربك ماتوا كالذباد لم يقمثهن إلّا سُقّب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 عليها متقابلين يطوف عليهم غلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يرغبون فؤود وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء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 İnna eşnahuñn inşa an, fajalnahuñn abkarah, ırban atırban lı achabı lyanim, thulte min alawelin ve الشمال أصحاب الشمال في سنوم حميم من ظل من يحم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 لَمَّا جُمِعُوا إِلَى مِقْطَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ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 علَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُشْأَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلق وما أنتم حين إذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا faloala in kulunuzlar mehdi in kulunuzlar sadık كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ رَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِيبٌ وَأَمَّا إن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فسلام لك مِنْ أَصْحَابِ اليمين. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٌ فَتَصْلِيَتُ جَحِيمٌ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينُ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ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 وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مؤمنين. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوث رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء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 كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من نصيبة في الأرض ولا في أنب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 الله لا يحب كل مختال فطر الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقس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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله غفور رحيم